ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون لَكَنَّ السَّلِيلَ عَنكَبُوتُ اتَّقَذَت بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ من وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نرضبها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن تِذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ تُنَزَّلُ مَآ اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَعِظْ بِالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ